وعلى الله غير معجز الله ومن الله من ذلك للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر شاهدين على واولئك حبطت اعمالهم من آمن بالله واليوم الآخر وأقام go the Lord. que yo Dank u wel. اللَّهُ في وَاطَنَ كَانَ فِيهِ وَأَنْتُمْ فَلَمْ شَيْئًا ذلك قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُبَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليغيره على الدين كله ولو كري المشركون yeah يحلونا وعاما عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ما حرم الله فيحلوا مَا الله Unless <laughs> كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن حكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أَيُّ إِن كُنْتُمْ بالله لو استطعنا لخرجنا معكم سَنَنْتُ سُقُهُمْ وَإِن تصبك مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَنْتَوِلُ فَرِحُونَ قُل لَّن يُصِيبَنَا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا يحدى الحسنيين ونحن نتربصون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 قل طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يُفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ بَلْ وَلَا, ولا إِنَّمَا يزيد قوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلمون آه <تصفيق> جهالة في ينبقكم بما كنتم تعملون، وآخرون مرجون لأمر الله. دوره هي ملي عليهم أنفسهم وظنوا لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا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 عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينبروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَبُونَ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوَّهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَنْذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ شُورَةٌ نظر بعضهم إلى بعض هل يرأكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءوا رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِن تولوا فقل حسبي الله لا إله إِلَّا هو